قال فبما أقويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمايلهم ولا تجد أثراهم شاكرين. قال اخرج منها مذومن مدحورا لمن تبعك منهم لمن تبعك منهم لأم لا جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن الارض وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 فَلَمَّا ذَاقَا قَشَّى يَرَاهُ تَبَدَّتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَقُلْنَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لنا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 ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال إنهم تخد الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأنتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأنتقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل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 فَمَنِ افْتَقَه وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِنَّ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَآئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَم مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ أُولَآئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَت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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركو حتى إذا داركو فيها جميعا قالت أخرىهم لأولهم ربنا ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم عذابا ضعف من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولون لأخره فما كان لكم علينا من قضم فذوق فذوق العذاب بما قلتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصرناه على علمه هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تؤيله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق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 أتجادلونني في أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا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 هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسها ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخْذُونَ مِنْ سُهُوٍّ لِيَأْقُصُرَ وَتَنْحِذُونَ الْجِبَالَ بُجُوَّاتَ فَذَكُرُوا الله أَلَّا أَوَّلَهُمْ وَلَا تَعْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فَجِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَتَنَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِذْ أَمَدِّينا أَقَاوُمَ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوكوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسدو ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن من آمن به وتبعونها عوجاً وذكروا إذ قلتم قليلاً فكثروا ونظر كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لا تعود او تعود في ملتنا قال اولا كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذن الله منها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 إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا, حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهن باسنا بياتا وهم نائمون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 ذين ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسله بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين مَا وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين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 وَبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جَاءَت بِآيَةٍ فَأَتِبْهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلْنَاظِرِينَ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 ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحر اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 ربنا موقبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صدر وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويذروا ك وآلهتك. قال سنقتل أبنائهم ونستحيي سأهم وإن فوقهم قاهم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أي يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجز لنؤمنا لنا نؤمنا لك, لك ولنرسلنا معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجلهم بالغ أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأضرقناهم في اليم بأنهم, بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ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 يعملون. قال أَعِيرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَيْهِ وَهُوَ فَضْلٌ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا يُجِئنَكُمْ مِنْ آل فِرْعَونَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يقتلون أبناءكم ويستحيون لسائكم وفي ذالك بلا أم من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتمم قات ربه فتمم قات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون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 فتراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكم من الشاكرين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 Amen <laughs>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 خاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بنا أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعذاء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 أبو من بعدها وأمنوا إن ربك إن ربك من بعدها نغفور رحيم ولم ماسك تعم سال غضب أخذ الألواح وفي نسختها هدوء ورحمة وفي نسختها هدوء ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 يؤمنون الذين يتبعون رسولا نبيئا اميا الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب, أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس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 كانوا يظلمون، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شروعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وإذ قالت أمّة منهم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 وعما له عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإيه أتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الأخيرة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 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَاصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَاجِي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 يسألونك عن الساعة أيان مُرساها قُلْ إنما علمُها عند ربِّه لا يُجلِّيها لوقُتها إلا هو فقُلَتْ في السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ لا تأتيكم إلا بغتَة يسألونك كأنك حفيٌّ عنها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 فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَإِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إِلَّا هِيَ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِيٌ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 وَإِذَا تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ